ولو نشاء لأرناكهم فلا عرفتهم بسيمهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نذل حتى 119. وإذا نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاء الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لين يضر الله شيئا لين يضر الله شيئا وس يحبق أعمالهم يا أيها الذين آمنوا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 تقو يأتكم أجركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم وجف يحفكم تبخروا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لت في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل وعن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن 119. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم